بوك تو اخت ان فيرتغ ثمانية واربعون ثمانية العطلات انشطة العطلات استي سترانت سكون؟ هل الشاطئ نظيف؟ هل الشاطئ نظيف؟ كن مينشير هل تمكن فيه السباحه؟ هل تمكن فيه السباحه؟ استت هل السباحه فيه غير خطره؟ هل السباحه فيه غير خطره؟ Kan هل يمكن هنا استئجار مظله شمسية؟ هل يمكن هنا استئجار مظله شمسيه؟ Kan jij هل يمكن هنا استئجار كرسي بحر؟ هل يمكن هنا استئجار كرسي بحر؟ Kan jij een boot huren? Hel yumkin huna istijar qarab? Hal yumkin huna istijar qarab? Ek wil graag brandery. Uhibbu an arkab أحب أغطص اكف الخراغ فاتكي أحب أن, أن أتزلج على الماء أحب أن تزلج على الماء كان برندبلانك هنا؟ هل يمكن استئجار زلاجات الموج؟ هل يمكن استجار زلااجة الموج؟ Kan هل يمكن استئجار معدات غطس؟ هل يمكن استئجار معدات غطس؟ Kan jij هل يمكن استئجار زلاجات الماء؟ هل يمكن استئجار زلاجات الماء؟ Ik is net انا مجرد مبتدئ انا مجرد مبتدئ اك اس ميدل انا في مستوى وسط انا في مستوى وسط اك اس غود التعامل مع ذلك جيدا استطيع التعامل في ذلك جيدا وار إز دي التلفريك هيت اي سكيس هل معك زلاجات سكي هل السكي هيت اي سكي بوت هل معك حذاء سكي هل, هل معك حذاء السكي